قيم اليوم ذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنا ما كثين فيه أبدا ويُنذر الذين قالوا تخذ الله ولدا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 إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا, فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذَانِهِمْ في الكهف سنين عددا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 وكلبوه باصط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم لئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلو بينهم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 فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَكُلْكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ وَالْيَتَلَقَّفْ وَالْيَتَلَقَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا ولن تفلحوا إذا أبدا، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا ريب فِيهَا إذ يتنازعون بينهم أمرهم.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 أَدْنُصِرُ بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَادْفُلُوا مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ كَلَامٌ مُبَدَّلٌ كَلِمَاتِهِ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 ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وما كان امره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء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 ويلبسون ثيابا خضرا من سودس واستبرق متكئين فيها متكئين فِيهَا على الأرايق مع الثواب وحسن الثمر وَضَرَبَ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَحَفَفْنَا حَوْلَهُما بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ ثَمَرَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا فجّرنا خلاله ما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك ما لا أنا أكثر منك ما وأعز نفرا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 سيئا خيرا من جنتك ويُرسل عليها ويُرسل عليها حُسْبَانًا من السماة فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماها غورا فلن تستطيع له طلبا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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إلَّا إبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَخْذُونَهُ وَزُرِيَتَهُ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بأسل الظالمين بدلا ما أشهتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا خَلْقَ أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم, فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوه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 فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا, فخشينا أن يرهقهما طغيان وكفرا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 وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجك زهما ويستخرجك زهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمر ذلك تؤيل ما لم تستطع عليه صبرا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 وعربنا جهنم يومئذ للكافرين عظا الَّذين كانت أعينهم في غطاءٍ عن ذكرى و كانوا و لا يستطيعون سمعا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 الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاءه فحبطت أعمالهم احبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفر واتخذوا وَاتَّخَذُوا اياتي ورسلي هزوا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 فمن كان يرجو نقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا